يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسَيَكُونَ سِيِّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَأْوُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسَيَكُونَ سِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَأْوُدُهُ حِضْهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسَيَعْكُونَ سِيِّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَأْوُدُهُ حِضْهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسَيَكُونَ سِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَأْوُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسَيَكُونَ سِيِّئُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَأْوُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ